يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ا ت ق وقولوا ا الله و قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ف و ذ ا عظيما أ م ا بعد فان أ ص د ق الحديث كتاب الله عز وجل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 هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه ا ل ج م ع ة ا ل م ي م و ن ة ا ل م ب ا ر ك ة وحتى لا أ ش ت ت أ ز ه ا ن إ خ و ا ن ي واخواتي فتعالوا بنا لنتناول ا ل خ ط ب ة من خلال ث ل ا ث ة م ح ا و ر أ و ل ا معنى التقوى ثانيا شرف التقوى و أ ه م ي ت ه ا ثالثا صفات المتقين أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام ففي مثل هذه ا ل أ ز م ن ه ا ل غ ا ب ر ة التي ضعفت فيها العين المتطلعه إ ل ى ا ل آ خ ر ة فلا تكاب ترى واستولت فيها ا ل غ ف ل ة على القلوب ف أ ع م ت ه ا وظن الناس ان السعيد من حصل شيئا من شهوات الدنيا وملذاتها وغفل كثير من الناس او تغافلوا عن حقيقه الغايه التي خلقنا الله عز وجل من اجلها الا وهي تقوى الله تبارك وتعالى بل ان الله جل وعلا ما فرض علينا الصيام الا من اجل التقوى يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لنزوع ونعطش ل ن ع ط ف طوال الليل أ م ا م ا ل أ ف ل ا م و أ م ا م الفوازير من أجل غاية محددة ومن أ ج ل غ ا ي ة م ح د د ة ومن أ ج ل هدف معلوم محدد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتخرجوا في آ خ ر الشهر بتقوى الله جل وعلا لعلكم تتقون فالتقوى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام هي ا ل ض ر ة ا ل م ف ق و د ة وهي ا ل غ ا ي ة ا ل م ن ش و د ة لكل مؤمن أ ر ا د أ ن ينجو بنفسه من عذاب الله جل وعلا يوم ا ل ق ي ا م ة والسؤال هنا ماهي التقوى في عصر ضاع فيه و ا ج ع التقوى من القلوب والتقوى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام ل غ ة هي ا ل و ق ا ي ة و ا ل ح قال ص ا ح ب و م ص ب ا ح المنير وقاه الله السوء و ق ا ي ة حفظه والتقوى في الشرع كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى و أ ص ل التقوى أ ن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره و ق ا ي ة تقيه منه فتقوى العبد لربه تكون بفعل ما أ م ر الله به واجتناب م ا ن ه ى الله تبارك ى وثاره تضاف التقوى الى اسم الله تعالى كما قال الله جل وعلا واتقوا الله الذي اليه تحشرون وقال تعالى ويحذركم الله نفسه فاذا اضيفت التقوى الى اسم الله تعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه الى الله تبارك、وتعالى. ويوشك ت ع ا ل ى و للمسافر ان يصل ويوشك للراكب ان ينزل ويوشك بك ان ينقطع امرك وتنزل وحدك وحيدا فريدا في قبره لتلقى الله جل وعلا وحدك لتسال بين يديه سبحانه عن كل مشيه مشيهه ولا تجد شيئا يقيك منها ن س أ ل الله جل وعلا ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة ف أ ن ت م أ ي ه ا المسلمون الكرام على سفر الى الله جل وعلا وكما قلنا يوشك للمسافر أ ن يقف يوشك بك أ ن تنزل و ح د ة إ ل ى القبر ف إ ن ا ل أ م ر لا يتوقف عند الموت فقط بعد ذلك إ م ا ج ن ة واما إ م نار بعد ذلك إ ج نار ة و إ م ن ا ف ت ه ي أ و ا للعرض ا ل أ ك ب ر وحاسبوا أ ن ف س ك م قبل أ ن تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل أ ن تؤزن عليكم و ت ه ي أ و ا للعرض ا ل أ ك ب ر واعلم أ ن ك موقوف وحدك بين يدي الله جل جلاله فاتخذ لنفسك من الآن ا من و ق يا تقيك من ع ذ ب ايها ل ل ه ََ ا أ ي َُّ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا اتقوا َّ الله َّ ولتنظر ََْْ نفس َْ ما َ قدمت َََّْ لغد َِ واتقوا َّ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ ق َ ب ِ ي ر ٌ بما َِ تعملون َََُْ فاذا اضيفت التقوى إ ل ى الله جل وعلا فالمعنى ان اتقوا سخطه وغضبه أن أ ل ا تعلم أن ان ل ظ ر إلى ا ل ح ر ا الله ألا م يخضي غضب بك إلى ت ع ل ل م أن ا ع ق و طوال الليل أ م ا م ا ل أ ق ل ا م والمسلسلات يفضي بك إ ل ى غضب الله ج ن وعلا أ ل ا تعلم أ ن أ ك ل الربا والتهاون في الصلوات يفضي بك إ ل ى غضب الله ايها المسلمون الكرام جاء سائل إ ل ى أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع وقال يا أ ب ا ه ر ي ر ة ما التقوى فقال أ ب و ه ر ي ر ة ل ل س ا ئ ل هل سلكت طريقا ذا ش و ي قال فيه شوف ق السائل نعم فقال أ ب و ه ر ي ر ة فماذا كنت فطنه فقال الرجل كنت إ ذ ا جئت عند الشوك ي عزوت عنه او جاوزته او قصرت عنه يعني ابتعدت عنه فقال ابو ه ر ي ر ة ذ ا ت التقوى اي ان ت ب ع د عن ا ل م ع ص ي ة كما تبتعد عن الاشواك ن ا وعن كل ما يفضي بك الى غضب الله و ص خ ط ه ذ ا ت التقوى واخذ ابن المعتمر هذا المعنى الجليل فقال خل الذنوب صغيرها و ت ب ي ر ه ا فهو ا س ت ق ى واصنع تماشا فوق أ ر ض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن ص غ ي ر ة إ ن الجبال من الحصى قال طلق بن حبيب رحمه الله إ ذ ا وقعت ا ل ف ت ن ة ف أ ط ف ئ و ه ا بالتقوى قالوا وما التقوى فقال رحمه الله أ ن تعمل ب ط ا ع ة الله على نور من الله ترجو س و ا ب الله وتترك معصيه الله عقاب الله, تقاف الله جل وعلا وقال عبد الله ا بن مسعود في قول الله جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود حق التقوى أ ن ي ق ا ع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وسئل ا ل إ م ا م أ ح م د عن التقوى فقال التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى أ ي ترك ما ت ه و ى ه نفسك لما تخشى أ ي ع ا ق ب ة الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامه ة ترك ت ما و وسئل ى تخشى لما الثلاث بعض هي الخوف من الجليل و ا ل ر ض ى بالتنزيل والاستعداد ا ليوم الرحيل وسئل بعضهم عن التقوى فقال التقوى أ ل ا يراك الله حيث نهاك والا ي ف ق د ت حيث أ م ر ك وقال بعض السلف التقوى هي علم القلب بقرب الرب جل جلاله أي هي المراقبة وقد توافرت كلمات السلف الصالح رضي الله عنهم عن التقوى واهتمامهم بها ولم ا لا يكون ذلك وللتقوى شرف عظيم ومكانه ك ب ي ر ة عند الله جل وعلا ولم ا لا يكون ذلك أ ي ه ا المسلمون الكرام والتقوى هي و ص ي ة الله جل وعلا ل ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن تدبر معي قول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اي اجعلوا بينكم وبين غضبه وناره وقايه وما من نبي ارسله الله الا وامر قومه بتقوى الله تبارك وتعالى فهؤلاء قوم نور ا ل م ر س ل ي ن اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون وهؤلاء هم قوم عاد قال جل وعلا كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون جل وعلا كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال و لوطن م م ر س ل ي ن إذ ق الله م أخوهن جل وعلا واذ نادى ربك موسى أ ن يئت القوم الظالمين قوم فرعون أ ل الا يستقون أ ألا يفعلون يستقون بينهم وبين عذابه وعلى راس هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد أ م ر النبي أ م ت ه بتقوى الله جل وعلا و أ و ص ا ه م بها في مواضع ك ث ي ر ة جدا تدبر معي ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده و ا ل ت ر م ز ي في سننه وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي من طريق ا ل ع ر ب ا ب ا بن س ا ر ي ة وفيه أ ن ا ل ع ر ب ا ب ا بن س ا ر ي ة قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله رسول ك أ ن ه ا موعظه مودع ف أ و ص ن ا فقال الحبيب أ و ص ي ك م بتقوى الله إ ن ه ا و ص ي ة ن ب و ي ة ج ا م ع ة أ و ص ي ك م بتقوى الله وان إ ن ك عليكم عبدا حبشية يعني حبشية وإن تامر عليكم عبدا حبشيا يحكمكم بكتاب الله وسنه رسوله فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل ضلاله في النار بل وتدبر معي ما مع رواه الترمذي ورواه ا ل إ م ا م أ ح م د وحسنه ا ل أ ل ز ا ن ي أ ي ض ا وفيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ل ص ح ا ب ة يوما من ي أ خ ذ عني هؤلاء الكلمات فيعلمهن ويعلم من يعمل بهن قال أ ب و ه ر ي ر ة فقلت أ ن ا يا رسول الله قال أ ب و ه ر ي ر ة ف أ خ ذ النبي بيدي وعد خمسا وقال ق اتق ل ا المحارم تكن اعبد الناس اي ت ق المحارم أ ا ل ت ي حرمه الله ع ل ي ه الوقوع في الذنوب والمعارف فارض بما قسم الله لك تكن أ ع م ى الناس و أ ح س ن إ ل ى جارك تكن مؤمنا و أ ح ب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك ف إ ن كفر الضحك تميت القلب بل وتدبر معي ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل ت ل م ذ ي أ ي ض ا وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي من طريق معاذ وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ى معاذا فقال وانتبه معي ف إ ن و ص ي ة النبي ل م ع ا ذ هي و ص ي ة محب لحبيبه قال النبي ل م ع ا ذ والله إ ن ي لاحبه فهي و ص ي ة محب لحبيبه قال صلى الله عليه وسلم يا كنت. اتق ا الله حيثما كنت اي اتق الله في سرك وعلنك اتق الله امام الناس واتق الله اذا خلوت بنفسه واغلقت عليك باب, وأغلقت عليك باب غرفته واعلم ان الله جل وعلا يراك وأعلم أن الله جل وعلا عليه. واعلم ان الله يراقبك اتق الله حيثما كنت أي اتق الله في سر امره وفي علانيته يا من تغلق على نفسك الابواب لتعكس امام الافلام الاباحيه القذره اعلم ان الله يراك يا من اذا خلوت بنفسك تجرحت على معصيه الله جل وعلا ف ن بل رحمه الله تعالى يبكي ويقول لو خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل س ا ع ة ولا أ ن ما تخفي عليه يغيبه اعلم أ ن الله يراك و أ ن الله مطلع عليك أعرابي بأعرابية و أ ر ا د أ ن يفعل بها ا ل ف ا ح ش ة ف أ ر ا د ت أ ن تفلت منه فقال انظر هل, انظر هل يطلع علينا أ ح د من الناس هل تطلع الينا ا ل أ ع ي ن فقال لها لا يرانا احد إ ل ا الكواكب فقالت له و أ ي ن مكوكبها أ ي ن الله ف إ ن الله جل وعلا يراك والله عز وجل مطلع تدبر معي ق ب ل نبينا صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي اناس يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات ك أ م ث ا ل الجبال فيجعلها الله هباء م ن س و ر ا قال الحبيب كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها, كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ن س أ ل الله جل وعلا ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة نعم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل ش ر ا م يا معاذ اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أ ي إ ذ ا وقعت في م ع ص ي ة لضعفك ف أ ت ب ع ا ل م ع ص ي ة ب ت و ب ة و ط ا ع ة لتمحى ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى وتدبر معي ايها المسلم الكريم ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د من طريق أ ب ي ذر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ا ه فقال يا أ ب ا ذر اتق الله في سر أ م ر ك وعلانيته وفي الحديث الذي رواه الترمذي من طريق أ ب ي عمامه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في ح ج ة الوداع في أ ع ظ م موقف وقفه رسولنا صلى الله عليه وسلم أ و ص ى النبي أ م ت ه بتقوى الله فقال صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا ز ك ا ة أ م و ا ل ك م ط ي ب ة بها أ ن ف س ك م وتحجون بيت ربكم و أ ط ي ع و ا ذا امركم تدخلوا ج ن ة ربكم جل وعلا بل وهذا هو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ومع ذلك كان النبي يتضرع إ ل ى الله جل وعلا ليلا ونهارا أ ن يرزقه الله جل وعلا التقوى فقد روى الامام مسلم من طريق ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم كان يتضرع الى الله جل وعلا ويقول اللهم ات ي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات ي نفوسنا تقواها وزكها يا رب انت خير من زكاها أ ي ه ايها ولولاها أ ا ل أ ح ب ة الكرام ولما كانت للتقوى هذه ا ل أ ه م ي ة ا ل ك ب ي ر ة وهذه ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة كان سلف ا ل أ م ة الصالح رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن يتواصون بتقوى الله فيما بينهم فكان ا ل أ خ إ ذ ا لقي أ خ ا ه أ و ص ا ه بتقوى الله عز وجل و أ م ر ه بتقوى الله تبارك وتعالى استمع إ ل ى هذه ا ل س ن ة ا ل م ه ج و ر ة قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ولم يزل السلف الصالحون يتواصون فيما بينهم بتقوى الله عز وجل ثم استطرب قائلا فهذا هو أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه كان إ ذ ا ارتقى المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال أ و ص ي ك م ونفسي بتقوى الله وان تثنوا عليه بما هو اهله وان تخلصوا الرغبه بالرهبه وتجمعوا الالحاف بالمساله فان الله تعالى ا ث م ى على زكريا واهل بيته فقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا بل ولما حضرته الوفاء وعهد إلى عمر بن الخطاب بالخلافة وعهد اليه خ بالخلافة ط ا ب ل وعهد إ ب ا ل خ ل ا ف ة دعاه فوصاه و ص ي ة ج ا م ع ة وكان أ و ل ما قال له اتق الله يا عمر وهذا هو عمر رضي الله عنه كتب يوما إ ل ى ابنه عبد الله فقال ف إ ن ي اوصيك بتقوى الله فمن اتقاه وقاه ومن ا ق ر ب ه جزاه ومن شكره ز ا د واجعل التقوى مطب عينيك وزلاء قلبك بل وهذا هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب يوما الى اخ من اخوانه فقال اوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا ي ر غ ولا ينعم الا اهلها ولا يثاب إ ل ا عليها فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله واياك من المتقين نعم الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل نسال الله السلامه والعافيه ة و ا ل ل الذي لا إله غيره لا غيره إله ممن حصل التقوى لانني امركم بها نعوذ بالله من خشوع النفاق ونسال الله جل و ع ل ى السكر والسلامه فان التقوى كنز غال وشيء عزيز لا يحصنه الا من اراد الله عز وجل به خيرا هذا هو عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه صعد المنبر فحمد الله و أ ث ن ى عليه وقال أ م ا بعد ف إ ن ي أ و ص ي ك م بتقوى الله ف إ ن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف تقوى الله من كل شيء فلو فقدت فلو وما الله الدنيا خلف من شيء وحصلت وان فقدت التقوى فلم يعوضك شيء فيها ابدا فان تقوى الله خلق من كل شيء وليس من تقوى الله عز وجل خلق نعم ايها الاحبه وكتب رجل من السلف إ ل ى أ اخ من إ خ و ا ن ه فقال له اوصيك بتقوى الله فانها اي التقوى من اكرم ما أ ك ر ر وازين ما اظهر و أ ف ض ل ما د خ ر أ ع ا ن ن ا ل ل ه و إ ي ا ك عليها و أ و ج ب لنا ولك ثوابها بل وودع ابن عوان رجلا من إ خ و ا ن ه فقال له عليك بتقوى الله ف إ ن المتقي ليست عليه وحشه يعني لا بل وقال ابن القيم, قال ابن القيم رحمه الله عن زيد بن اكلب قال كان يقال من اتقى الله من اتقى الله احبه ت ق الله أ الناس وان كرهوا يعني ان حصلت التقوى فان الله سيقبل عليك بقلوب عباده شاءوا ذلك عم اوى للذين يخافون من الجهر بالحق ويخافون من الجهر ب ا ل س ن ة بين الناس والله لو حصلت تقوى الله جل وعلا سيجعل الله عز وجل لك في قلوب عباده م و د ة وسيجعل الله تبارك وتعالى لك حبا في قلوب عباده شاءوا ذلك ام أ غ و ا ف إ ن من اتقى الله أحبه الناس وإن بل وقال إ ن ترهوا بل بعض السلف إ ن اتقيت الله ك ف ا ة الناس و إ ن اتقيت الناس فلن يغنوا عنك من الله شيئا إن اتقيت الله أي إن جعلت بينك وبين فاعلم ان الله عز وجل سيكفيك الناس و إ ن اشتقيت الناس يعني إ ن جعلت بينك وبين غضب الناس وقايه ولم ت ر ا ع الله جل وعلا ف إ ن الناس لن يغنوا عنك من الله تبارك وتعالى شيئا نعم أ ي ه ا ا ل ح ب ة الكرام كان سلفكم الصالح ي ت و ا ص ل و ن فيما بينهم بتقوى الله عز وجل وهذا فيض من غ ي وإلا فان فواقي السلف بالتقوى كثير كثير كثير بل ان حياه السلف كلها كان التواصل الله بتقوى وجل عز فعلينا ب إ ح ي ا ء هذه ا ل س ن ة المهجوره ة لما لا نوصل ا أخو أ خ بتقوى ا لم ل ه ن لا تكتب إ ل ى أ خ ي ك ر س ا ل ة ن ص ي ة عبر الهاتف المحمول لتوصيه فيها بتقوى الله عز وجل بدلا تباره نتخدم الوسائل في الله تبارك وتعالى إنها سنة لكنها إنها من معصية مهجورة أن سنة هذه في وليوصي ا الحق وعطاه بتقوى الله واعلموا ان التقوى هي اجمل لباس يتزين به العبد في الدنيا و ا ل آ خ ر ه قال ب ل ل ه جل وعلا يا بني آ د م قد أ ن ن ز ل انزلنا عليكم قد أ عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ة و ل ب س قال ابن عباس لباس التقوى العمل الصالح وقال بعض ا ل س ب ف إ ذ ا المرء لم يلبث ثيابا من ا ل ث ق ة تقلب عريانا ولو كان تاتيا وخير لباس المرء ص ا ع ة ربه ولا خير فيمن كان عاصيا فالتقوى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هي خير لباس يتزين به العبد في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وتقوى الله عز وجل هي خير زاد لك إ ل ى الله يوم القيامه لما كان اهل اليمن يسافرون بلا زاد ويكونون عاله على الناس معهم امرهم الله عز وجل بالتزود لسفرهم ثم ذكرهم ربنا بسفرهم الاكبر الى الله جل وعلا فقال ربنا س ب ح ا ن وتزودوا اي لسفركم ولكن اعلموا وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي ا ل أ ل ب ا ب يعني تزودوا لسفركم في الدنيا واعلموا أ ن خير الزاد التقوى اي الى ا ل آ خ ر ة اعلم أ ن خير ا ل زاد لك إ ل ى الله تبارك وتعالى هو تقوى الله عز وجل و إ ل ا ف إ ن لقيت الله بغير تقوى ف ن س أ ل الله عز وجل السلامه والعافيه ايها الاحبه الكرام اعلموا علم اليقين ان اهل التقوى هم اكرم الناس على الله في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه بل واهل التقوى هم اولياء الله جل وعلا المصلحين فاهل التقوى هم اولياء الله قال الله جل وعلا أ ل ا ان أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أ و ل ي ا ء الله الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون فكل مؤمن تعي فهو فان إ ن تقوى ل ل وجل ه عز ف إ ولايه الله عز وجل ليست محصوره على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعظم اولياء الله الصالحين وليست الولايه محصوره على أ اصحاب الصوفيه كما يزعم الصوفيه الظلال المنحرفين عن سبيل الهدى والرشاد بل إ ن ولايه الله عز وجل يستطيع كل عبد من عباده أ ن يصل إ ل ي ه ا و إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة ا ل ع ا ل ي ة وذلك إ ن حقق تقوى الله تبارك وتعالى فمن حقق تقوى الله جل وعلا فليعلم أ ن ه من أ و ل ي ا ء الله و أ ن ه من أ ك ر م الناس على الله عز وجل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وجاء سائل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أ ك ر م الناس من أ ف ض ل الناس فقال الحبيب أ ت ق ا ه م لله ف أ ف ض ل الناس من ح ص ل التقوى ف إ ن ا ل إ س ل ا م أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة الكرام لا يفاضل بين الناس ب أ ل و ا ن ه م أ و ب أ ح س ا ب ه م و أ ن س ا ب ه م ولا يفاضل ا ل إ س ل ا م بين الناس باموالهم لا فلسنا كادعياء ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة الذين يدافعون عن ا ل ع ن ص ر ي ة ا ل ب غ ي ض ة العمياء ا ل م ق ي ت ة وليست احداث اعصار كثرينا ي منا ببعيد و ب ل ا د ه وأن ي م بيوتهم م ل أ أ وعين نارا ا ر ي ك ن في أعطار كثيرين أعطار م د و ن يد العون إلى اللبن التي ويتركون السود يهلكون ويغرقون ولا يمدون إ ل ي ه م يد العون إ ن ه ا ح ض ا ر ة غ ب ي ة ح ض ا ر ة مقيسه عمياء من منا اختار لونه من منا اختار حسبه و ن س ر ه لكي م ف ا ض ل بين الناس بهذه ا ل ط ر ي ق ة الغبيه ة و ب ذ ه الطريقة العمياء ولكن ا ل إ س ل ا م دين ا ل ح ض ا ر ة دين ا ل ح ض ا ا ر ة ل ش ا م ح ة لا يفاضل بين الناس إ ل ا بتقوى الله عز وجل فلو كان عبدا حبشيا فهو أ ف ض ل من قرشي عاص لله عز وجل قال بعضهم فقد رفع ا ل إ س ل ا م سلمان فارسا ووضع ا ل ك ف ر الشريفه أبا ل أ ب و لهب عم رسول الله من نسل قرنش ومن ك ن ا ن ه ومن نسل إ س م ا ع ي ل ومن نسل إ ب ر ا ه ي م ومع ذلك وضعه ا ل إ س ل ا م لماذا ل أ ن ه كفر بالله جل وعلا إ ن المعيار الحقيقي هو تقوى الله تبارك وتعالى فلا تفاضل لمن ارتفع على من اضطضع ولا لمن اغتنى على من افتقر إ ل ا بتقوى الله عز وجل فلا تفاضل بين الناس ب ق ي م ة النعل الذي يلبسونه أ و ب ق ي م ة المال الذي يملكونه أ و ب ق ي م ة ا ل س ي ا ر ة التي يمتطيها و ي ر ش ب ه ا لا اعلم ان اكرم الناس على الله عز وجل من حص ل ت ق و ى الله ومن ف ا د بتقوى الله عز وجل من امر ل ايها الاحبة أمر الله, عز وجل بالتقوى وأمر الله عز وجل بالتعاون ق و وامر ى الله ز وجل ب ل ت ع ا على التقوى فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل ا س م والعدوان أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م جميعا ممن خافه واتقاه ل و أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر اللهم ح م د ل جل وعلا ل ا ذي أ س ا الحسمى والصفات العلا والصلاة والسلام على أمام الهدى ومصباح الدجا اللهم وبارك وأصحابه اهتدى ء على صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن、احتدى. أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ح ب ة الكرام بقي معنا من محاور الخطبه صفات المتقين س نعم أيها ح بعدما ة ب تعرفنا على شرف التقوى و أ ه م ي ت ه ا تعالوا بنا لنتعرف على صفات المتقين س نعم نتعرف على صفات المتقين س لنحبو ح ر ه م ولنسير على ضربهم ولنتشبه بهم قال قائلهم يوما إ ذ ا أ ع ج ب ت ك خصال امرئ ف ك ن ه تكن مثل ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إ ذ ا جئتها حاجبا يحجبك وصفات المتقين أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة الكرام صفات ع ظ ي م ة و ك ب ي ر ة ومع ذلك يستطيع أ ي إ ن س ا ن أ ن يتحلى بهذه الصفات ا ل ع ظ ي م ة اعلم أ خ ي و ف ق ن الله واياك لمرضاته أ ن أ و ل ص ف ة من صفات المتقين هي ا ل إ ي م ا ن بالغيب قال الله جل وعلا الاسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ف ا ل إ ي م ا ن بالغيب والغيب هو كل غيب غاب عنه فنحن اليوم في عالم ا ل ش ه ا د ة وعالم الغيب ما غاب عنا ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشده وكل هذا من الغيب فلنؤمن بهذا بلا غيب ولا شك ولا نفاق ف إ ن فعلت ذلك ف أ ن ت من أ ه ل التقوى ولا تكن كهذا الجهول الذي أ ن ز ل يوما الكاميرات الى القبر بعدما دفن الميت ليسمع ويشاهد عذاب القبر فلما لم ير شيئا قال لا يوجد عذابا للقبر مع أ ن ه رجل مشهور يسمى مصطفى محمود وهو جاهل وهو جاهل مجهال جهود يزداد ج ه ل ة على جهاله الجاهلين ل أ ن الغيب لا يقاس على ا ل ش ه ا د ة هذا عالم غيب ونحن في عالم ش ه ا د ة فكيف تقيس هذا على هذا ثم أ س أ ل ك سؤالا قد تكون نائما أ ن ت إ ل ى جوار امراتك في لحاف واحد ومع ذلك قد يوقظك فتقول أ ن ا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توقظ ا م ر أ ت ك فتقول لقد ر أ ي ت كذا وكذا هل علم أ ح د ك م ا بصاحبه لا مع أ ن ك م ا في فراش واحد و أ م ر ا ل آ خ ر ة أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة أ ع ج ب من ذلك بكثير اذن فلنؤمن بكل غيب أ خ ب ر الله تبارك وتعالى به. وتعال به هذه هي أ و ل ص ف ة من صفات المتقين ثانيا من صفات المتقين العفو عند ا ل م ق د ر ة قال جل وعلا وسادعو الى إ م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماء و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين الذين المتقين هذه صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعافين عن الناس فالعفو ا ل م ق د ر ه من أ ع ظ م صفات المتقين بل إ ن ن ي أ ق و ل دوما ل م تصل إ ل ى سماء التقوى حتى تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك العفو عند لا يناله الا ا لذين صبروا و ع ل ا من حقق الله عز وجل فلان أ خ ط ر في حقق أ ا ن تقادر على ا ل ق ص ا ص وان تقادر على ر ب حقق وان تقادر على أ ن ت ذ ه ب به وراء الشمس كما يقولون ف إ ن عطوت عنه لله فالتعلم أ ن ك ق د م ل تصفق من ص ف ا ت المتقين العفو عند ا ل م ق د ر ة هذا هو عمر رضي الله عن عمر وعن سائر ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن كانت له ج ا ر ي ة تصب عليه الماء فوقع منها ا ل إ ن ا ق ف أ غ ل ق عمر فاضف غضب عمر وهي ج ا ر ي ت ه ليست خ ا د م ة بل أ م ا ج ا ر ي ة ي م ل ك ه ا بماله يستطيع أ ن يضرب عنقها فهو أ م ي ر المؤمنين فلما ر أ ت ا ل ج ا ر ي ة عمر قد اغتاب قالت قالت ا ل ج ا ر ي ة والعافين عن ا ل ل ه قالت ا ل ج ا ر ي ة والكاظمين الغيظ فقال عمر فظنت غيظ وكان وقافا عند كتاب الله غ ض س وسار ومع إ ن ه ا حال ا ل ص ح ا ب ة ولعله تقول لنا بعد ذلك وقفات ب إ ذ ن الله تعالى مع حال ا ل ص ح ا ب ة مع الوقوف عند كتاب الله عز وجل وعند اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم والصرف في الأمة إلا بمثل هذا ولم ترتقي الأمة إلى سلم القيادة والعزل الدنيا والآخرة إلا تمهض ترتقي هذا بهذا إلا بمثل وكلام رسوله لما هذا عمر ف قال ج ا قالت الجارية ر ي ة وأطفت كظمت ي ن ا غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال انت ح ر ة لوجه الله وهذا هو أ ب و بكر صديق ا ل ا م ة ا ل أ ك ب ر وإمام لما حدثت ح ا د ث ة ا ل إ ف ك وكان ممن تكلمه في هذه ا ل ح ا د ث ة مفطح ومفطح ابن خاله أ ب ي بكر فلما نزلت ب ر ا ع ة ع ا ئ ش ة قال أ ب و بكر ا ل ص د ي ق أ م ا وقد تكلم في عرض ابنتي فوالله لا أ ع ط ي ه ا ل ن ف ق ة أ ب د ا كان أبو بكر ينفق على مفطح ل أ ن مصطح من فقراء المهاجرين فكان أ ب و بكر ينفق عليه فلما تكلم في حق ع ا ئ ش ة و م ص ت ح رجل صالح لكنه نقل الكلام وهذا خطر عظيم قال أ ب و بكر والله لا انفق عليه أ ب د ا فنزلت ا ل آ ي ة من عند الله جل وعلا قال ربنا تبارك وتعالى ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فلما سمعها أ ب و بكر بكى وقال بلى يا رب أشب أن تغفر لي بلى ا ر ب أشب أ ن تغفر لي ثم قال والله لا أ ق ط ع ا ن ف ق ه عن م ص ح أ ب د ا إ ن ه العفو العفو عند المخدره من أ ع ظ م صفات عباد الله جل وعلا المتقين ثالثا من أ ع ظ م صفات المتقين وانفتح ا ل ت و ب ة بعد الوقوع في الذنب م ب ا ش ر ة مهلا ماذا تقول وهل التقي يذنب نعم نعم قد يقع التقي في م ع ص ي ة بل وقد يقع التقي في ك ب ي ر ة من الكبائر لكن بشرط أ ن يتوب منها فورا إ ن ن ي كما أ ق و ل دائما نحن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في سيرنا إ ل ى الله كرجل مات على طريق اثناء سيره قد تزل قدم ربما يتعثر في ب ع ر ة ويقع فيها ر ب ا يتعثر في آسة من آسات ا ل ط ر ي ويقع ق ا ل م ش ك ل ة والفرق بين التقي وبين غيره أ ن التقي إ ذ ا وقع في ا ل م ع ص ي ة قام بها فورا أ م ا غيره إ ذ ا وقع في ا ل م ع ص ي ة نام فيها يسقط في ب ع ر ة من ا ب ا ر الطريق ينام فيها خلاص يعني قمت ويستغفر ا ا ص ل ل س ر إلى الله لا ل نائم هذا هو ي من、الاخيار. أما الأسياح ا ل ق قد قد يقع ي يزن نعم نعم معصية الله ويواصل سيره ويعاهد ربه الا يعود إ ل ى ا ل م ع ص ي ة ث ا ن ي ة أ ب د ا قال الله جل وعلا في كتابه ان الذين كتابه اتقوا إذا طال مستهم إن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 أ ع د ت بالمتقين من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغرز والعافين عن الناس اسمع والله يحب المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا فاحشه ما ذ ا ل الكلام عن صفات المتقين والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف ت ه ولله جل وعلا لا ترجع إ ل ي ه ا م ر ة أ خ ر ى تب و إ ن و ق ع ت ث ا ن ي ة تب وعهد ربك على عدم ا ل ع و د ة ا ل أ ص ل يا اخي انك تقلع ت ق ل على ا ل م ع ص ي ة و إ ل ا ما ق ي م ة توبتك و أ ن ت عاكف امام ا ل أ ف ل ا م هذا لعب هذا غ ر ا نستغفر الله العظيم وتبنا إ ل ى الله و إ ذ ا أ ص ح ا ب البدع أ ورايت ل و و ا تبنا إ ل ى الله ويخرج من المسجد ل ي ع ص ف امام الافلام اي توبه ه ذ ا هذا ل ع ف هراء بدل هذا ضحك يشبه البكاء ولكن ا ل ت و ب ة ا ل ح ق ي ق ي ة وقعت في ا ل ذ ر ح استغفر الله وتوب اليه واقلع عن ا ل م ع ص ي ة ي غ ف ر الله عز وجل لك رجل مقيم على ا م ر أ ة يزني بها يقول وأنا أتوب علي فمن صفات المتقين إ ذ ا وقع في م ع ص ي ة و إ ذ ا وقع حتى في ك ب ي ر ة أ ن يقلع عن ا ل م ع ص ي ة ا ل أ ص ل فينا ا ل ط ا ع ة وليس المعصيه ة فنحن أ ي ا الكرام قد نقع في المعصية ولكن الأصل طائعة في المعصية في إلى الله عز وجل بعدها أما الأصل أما الأصل حدة قد ولكن إلى وجل كنت نقع تقين وقعت إن أنك فعثت عز في في وإن ف الذين لا يراقبون الله عز وجل ا ل أ ص ل فيهم أ ن ه م عصاه ولا ي خ ر ف و ن من الله بل إ ن أ ط ا ع الله أ ح ي ا ن ا و إ ل ا فلا ن س أ ل الله عز وجل ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة رابعا من س ف ا ت المتقين الصدق, الصدق الصدق التقي لا يكون كذابا أ ب د ا قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون فلا ت ت ج د عليك بالصدق مع الله ان تبت إ ل ي ه و ع ه د ت ه عليك بالصدق مع الناس اصدق مع نفسك اصدق مع اخوانك اصدق مع جيرانك اصدق مع أ ه ل ك واولادك الصدق من أعظم اعظم ت المتقين سادسا من أ صفات المتقين تعظيم شعائر الله جل وعلا وشعائر الله هي كل شيء لله فيه أ م ر أ ي شيء ربنا أ م ر ب ه فهو, فهو لله شعيرا فلله فيه شعيرا ف ا ل ص ل ا ة من شعائر الله والصيام من شعائر الله و ا ل ل ح ي ة من شعائر الله والنقاط من شعائر الله و ا ل س و ا ل الله من شعائر الله قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها إ من تقوى القلوب, القلوب فعظموا شعائر الله اياك اياك ان تسخر من شيء لله فيه امر لا تسخر من اللحيه ف إ ن ه ا من شعائر الله عز وجل أ م ر بها نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لا تسخر من النقاط ف إ ن ه س ن ة ن ب ي ه أ م ر به النبي وكانت أ م ه ا ت المؤمنين ترتديه رضوان الله تعالى عليهن ا ج م ع ي ه فالتقي لا يفرق بين ث و ا ك وبين صلاح من ن ا ح ي ة التعظيم حتى و إ ن لم تفعل ا ل ش ع ي ر ة لكن لا تحقرها لا تفخر منها فعظم شعائر الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب سابعا من صفات المتقين العدل العدل حتى مع ا ل أ ع د ا ء قال الله جل وعلا اسمع ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ ن لا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم إ ن ه انها ح ض ا ر ت ا إ ن أ خ ل ا ق ن ا ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم يعني بغضهم وجورهم وظلمهم ولا يجرمنكم شنعاء ن قوم يعني من الكافرين على ان لا تعدلوا معهم اعدلوا هو اقرب للتقوى اهل الاسلام يعدلون حتى مع الكفار لا يظلمون احدا اهل الاسلام لا يجمدون ا و ص ل ة الدول التي يغضبون عليها اهل الاسلام يعديلون وما تخلفت ا ل ا م ة وشعوب ا ل ا م ة وحكام ا ل ا م ة الا حينما ضاع ت ا ل ع د ا ل ة الا ما العدل حين ضاع بين افراد الشعوب وبين الحكام الا حينما ضاعت ا ل ع د ا ل ة ا ل ع د ا ل ة بين ا ل ا ا العدالة ا د ل ج ت م ا ع ي ة ا ل ع د ا ا ل ل ة س ي ا س ي ة ا ل ع د ا ل ة في كل م ع ص ي ا ت الحياه ة فان ل عدل و اخيرا تكن زوجاتك عليك بالعدل عليك بالعدل أولادك بين بين ظالما بالعدل بالعدل بالعدل عليك بين إ و التقوى ا أقطاع ن فإن من ك ذلك فعلت فقد ملت قصة أ خ ا ل ص ف ة ا ل أ خ ي ر ة من صفات المتقين هي、الاتبالة. اتباع ل ا النبي ت ب ا ا ع محمد و أ ص ح ا ب ه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا و أ ر ض ا ه م قال جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال أ ه ل التفكير وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع محمد واصحابه هم أ ت ب ا ع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكونوا مع الصادقين يعني مع محمد و أ ص ح ا ب ه في أ م ر ا ل ع ب ا د ة وفي أ م ر ا ل ع ق ي د ة وفي كل أ م ر من أ م و ر الدين احذر البدع من اتبع البدع فليس من أ ه ل التقوى من سار خلف البدع فليس من أ ه ل التقوى كونوا مع الصادقين مع محمد و أ ص ح ا ب ه كونوا مع النبي محمد عيشوا ا ل إ س ل ا م كما عاشه النبي محمد صلى احذروا ل ل عليه وسلم ه ا البدع ا ح ذ ر والموالد ا والاحتفالات ا ل ب ا ط ل ة احذروا الذين يحتفلون بالبدع التي ما أ ن ز ل الله عز وجل بها من سلطان بدع ا ل ع ق ا ئ ش بدع ا ل أ س م ا ء والصفات بدع القبور بدع العباده ة احذروا ذ ه البدع واعلم أن الاتباع من أ ع ظ م صفات عباد الله عز وجل المتقين أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة الكرام عليكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إ ل ا أ ه ل ه ا ولا يثاب إ ل ا عليها ف إ ن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل عليكم بتقوى الله فهي أ ع ظ م زاد تلقوا به ربكم جل وعلا يوم ا ل ق ي ا م ة مغبون والله والله مغبون من خرج من رمضان ولما يحصل تقوى الله عز وجل بادر يا خ ي وان فاتك ا ل أ ي ا م من رمضان فبادر من ا ل آ ن وعاهد ربك على تحصيل التقوى وبادر ل أ ي ا م ك الخاليه وحاسب نفسك قبل أ ن تحاسب وزن أ ع م ا ل ك قبل أ ن توزن عليك و ت ه ي أ للعرض ا ل أ ك ب ر واعلم أ ن ك مسؤول بين يدي الله يوم ا ل ق ي ا م ة واعلم أ ن ك إ ن حصلت التقوى فقد فزت ب س ع ا د ة الدنيا و س ع ا د ة ا ل آ خ ر ة ف إ ن للتقوى ثمرات ك ث ي ر ة كثيرة, كثيرة ع ظ ي م ة ج ل ي ل ة في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولعلنا نذكرها إ ن جمعنا الله عز وجل بكم في لقاء آ خ ر اللهم يا ر ح م الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صل على النبي محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم آ ت ي نفوسنا تقواها المسلمين. اللهم انصر المجاهدين إ س ل ا و ع في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم ع ل ف بين كلمتهم واجمع فتاتهم اللهم ع ل ف بين كلمتهم واجمع ف ت ت ه م اللهم انصر المجاهدين في العراق ا ن ل ه م زد المجاهدين في افغانستان اللهم زدهم نصرا الى ن ص ر ه اللهم ادحر الكافرين في افغانستان اللهم ادحر الكافرين, الكافرين, الكافرين في افغانستان اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي كل بلد يحارب فيه الاسلام أ ن ت ورد ولينا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة توفنا مسلمين واشفقنا بالصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و أ ق م ا ل ص ل ا ة